ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ماهم ببالغ فاستعذ بالله انه هو السميع البصير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 ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 فَذَلِكَ يُفَى كُلُّ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناءا وصوركم وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين